بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال وتكون الجبار كالعهن المنفوش القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوس وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المعروف، فأما من تقلت موازينه، فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما. نقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأمها من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي أهلا